والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكو بينهم فيما هم فيه يختلفون إن لَا لا يهدي من هو كاذب كفار.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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قُمَّ جَعللَ مِنهزَو جَهَا وَأَنزَلَكُم مِنَ الأنعامِ فَمانانَتَزُواج يَخْلُلقُكُم في بطُونُم مهاتِكُمْ خَلقَم مِن بعد خَلْق يَخْلقُكُم في بطُونئُم م غاتِكُمْ خلَلقَم مِم بعد خَلقِم فيِي ظُلماتات ثَل. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 يا عِبَادِ فَتَّقُونْ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَتَّقُونْ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 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية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 وعد الله لا يُخْلِفُ الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَجَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلْعَالَمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مثل لعلهم يتذكرون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 قُلْ افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله مضر ان ارادني الله ضر هل هن كاشفات ضري او ارادني برحمه هل هن بمسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل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 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ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 أَأَنْتَ تَقُولُ نَفْسٌ يَا خَسَرَةَ عَلَى مَا فَرَّضْتَ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَمِنَ السَّاخِرِينَ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ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 مَمَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يَغُومُونَ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هم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 اعبد ان يغ الجاهلون قل افعل الله تامرني اعبد ان يغ الجاهلون ولقد اوحي اليك وعلى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة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 من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واشرقت الارض من نور ربنا ووضع الكتاب وجيء اب النبين والشهداء وجيء اب النبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون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 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وَقَالَ لَم خَزَنَةُْهَا سَلٌَ عَلَكُمْ قِبَتُم فَدُخُلُهَا خَالِدِ فَدُخُلُهَا خَالِدِين وَقَالَ لَمْ خَزَنَةُهَا سَلٌَ عَلَكُمْ قِبَتُمْ. فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين